ب س مكتب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا لله على وعلى آله وصحبه رب أشرف محمد أجمعين م الشيخ عبدالكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية إصدار مشترك مع المجموعة الأولى من موضع الإمام مالك أول الأولى أنس وهو عبارة شرح عن بن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 ق ا ل ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى كتاب ا ل ص ل ا ة باب ما جاء في النداء ل ل ص ل ا ة عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ر ا د ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس ل ل ص ل ا ة فاري عبد الله بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي ثم م بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إ ن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل أ ل ا تؤذنون ل ل ص ل ا ة ف أ ت ا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ا بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن أ ب ي صالح السمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير ل ا س ت ب ق و ا إ ل ي ه ولو يعلمون ما في ا ل ع ت م ة والصبح لاتوهما ولو حبوا عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب عن ابيه و إ س ح ا ق بن عبد الله أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه أ ن ه م ا سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ثوب ب ا ل ص ل ا ة فلا ت أ ت و ه ا و أ ن ت م تسعون واتوها عليكم ا ل س ك ي ن ة فما أ د ر ك ت م فصلوا وما فاتكم فاتموا ف إ ن أ ح د ك م في ص ل ا ة ما كان يعمد إ ل ى ا ل ص ل ا ة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي صعصعه ا ل أ ن ص ا ر ي ثم المازني عن أ ب ي أ ن ه اخبره أ ن أ ب ا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له إ ن ي أ ر ا ك تحب الغنم و ا ل ب ا د ي ة ف إ ذ ا كنت في غنمك أ و باديتك ف أ ذ ن ت ب ا ل ص ل ا ة فارفع صوتك بالنداء ف إ ن ه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة أ د ب ر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء ف إ ذ ا قضي النداء و أ ق ب ل حتى إ ذ ا ثوب ب ا ل ص ل ا ة أ د ب ر حتى إ ذ ا قضي التثويب أ ق ب ل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إ ن يدري كم صلى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن, بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه و أ ن ه قال ساعتان ي ف ت ح لهما أ ب و ا ب السماء وقل داع ترد عليه دعوته ح ض ر ة النداء ل ل ص ل ا ة والصف في سبيل الله وسئل مالك رحمه الله تعالى عن النداء يوم ا ل ج م ع ة هل يكون قبل أ ن يحل الوقت فقال لا يكون إ ل ا بعد أ ن تزول الشمس وسئل مالك رحمه الله تعالى عن ت ث ن ي ة ا ل أ ذ ا ن و ا ل ا ق ا م ة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام ا ل ص ل ا ة فقال لم يبلغني في النداء و ا ل ا ق ا م ة إ ل ا ما ادركت الناس عليه فاما ا ل ا ق ا م ة ف إ ن ه ا لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أ ه ل العلم ببلدنا واما قيام الناس حين تقام ا ل ص ل ا ة ف إ ن ي لم اسمع في ذلك بحد يقام له إ ل ا أ ن ي أ ر ى ذلك على قدر ط ا ق ة الناس ف إ ن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد وسئل مالك رحمه الله عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا م أن ا ل ك تسليم و فأرادوا يقيموا ولا يؤذنوا ب ة في أن قال مالك ذلك عنهم وإنما يجب النداء عنهم يجب مجزئ م ذلك ا ا ج د ج م ا ا ا ع ت ت ل ت ج ع ف ي ه المؤذن ا ص ل وسئل ا ة ا الله ل تسليم ك رحمه م عن على ا ل إ م ا م ودعائه إ ي ا ه ل ل ص ل ا ة ومن أ و ل من سلم عليه فقال لم يبلغني أ ن التسليم كان في الزمان ا ل أ و ل قال يحيى وقال وسئل مالك عن مؤذن أ ذ ن لقوم ثم انتظر هل ي أ ت ي أ ح د فلم ي أ ت ي أ ح د فاقام ا ل ص ل ا ة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أ ن فرغ أ ي ع ي د ا ل ص ل ا ة معهم قال لا يعيد ا ل ص ل ا ة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده وسئل مالك رحمه الله عن ا ؤ ذ ن أ ذ ن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا ب إ ق ا م ة غيره فقال لا ب أ س بذلك إ ق ا م ت ه و إ ق ا م ة غيره س و ا ء قال مالك رحمه الله لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر ف أ م ا غيرها من الصلوات ف إ ن ا لم نرها ينادى لها إ ل ا بعد ان يحل وقتها وعن مالك إن أنه بلغه أن المؤذن بلغه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده وعن مالك عن عمه أ ب ي سهيل بن مالك عن أ ب ي ه انه قال ما أ ع ر ف شيئا مما أ د ر ك ت عليه الناس إ ل اذن د ذ ا ب ا ل ص ل ا ة وعن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع ا ل ا ق ا م ة وهو ب البقيع ف أ س ر ع المشي إ ل ى المسجد الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب ا ل ص ل ا ة الكتاب مضى الكلام عليه و ا ل ص ل ا ة أ ص ل ه ا الدعاء صل ي عليهم ويدعو لهم و هي في الاصطلاح ع ب ا ر ة عن أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل م خ ص و ص ة م ف ت ت ح ة بالتكبير م خ ت ت م ة بالتسليم و مثل ا ل ص ل ا ة لا يعنى المتقدمون بتعريفها ك ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ز ك ا ة و غيرها و لذا لا تجدون في كتب المتقدمين تعريف ل ل أ م و ر ا ل ظ ا ه ر ة و إ ن م ا يعنى ا ل م ت أ خ ر و ن ل أ ن ه يتوقع في ا ل م ت أ خ ر ي ن من أ ح د المتعلمين من لا يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه ا ل أ م و ر ا ل و ا ض ح ة و هم يذكرون هذه الحدود ل أ ن ه م سوف يبنون ا ل أ ح ك ا م على هذه الحدود إ ذ ا ل أ ح ك ا م فرع على التصورات فيتصورون المحدود ويذكرون الحد الجامع المانع ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم على كل حال ا ل ص ل ا ة ليست ب ح ا ج ة إ ل ى تعريف إ ل ا إ ذ اذا وردت محتمل في نص إ وردت في نص محتمل, إذا وردت في نص محتمل في مثل قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في إ ج ا ب ة الداعي الى ا ل و ل ي م ة ف إ ن كان مفطرا فليطعم و إ ن كان صائما فليصل ي نحتاج إ ل ى بيان هذه ا ل ص ل ا ة ما المراد ب ا ل ص ل ا ة هنا هل هي الدعاء أ و يصلي ركعتين ويمشي نعم ا ل أ ك ث ر على أ ن ه الدعاء ا ل ص ل ا ة ا ل ل غ و ي ة نعم وقال بعضهم ب أ ن المقصود ا ل ص ل ا ة الشرعيه ل أ ن هي المراده اذا أ ط ل ق تصلي ركعتين ويمشي م ث ل هذا يحتاج لما تكلم ي تكلم فيه الشراء تكلم فيه ا ل العلم لانه محتمل الوضوء جاء في النصوص بعض النصوص يراد به و هو ا ل أ ص ل الوضوء الشر و في بعضها ما يدل على المراد به الوضوء اللغوي على كل حال إ ذ ا احتيج إ ل ى التعريف عرف اذا خشي خفاء ا ل أ م ر على المتعلم يبين و إ ل ا بيان البينات و إ ي ض ا ح الواضحات ليس من ط ر ي ق ة المتقدمين ما تجد في الكتب ا ل أ م ة تعاريف أ ب د ا ما تجد فيها تعاريف حدود ل غ ة واصطلاح ما ت ج د مثل هذا كتاب الصلاه ة و ما ي ب د أ و ن في كتب ا ل م ت أ خ ر ي ن بتعريف ا ل ص ل ا ة نعم قد يحتاج في بعض المواضع إ ل ى التعريف مثلما ذكرنا أ م ا عند عدم ا ل ح ا ج ة فلا داعي لتكثير الكلام و تزويد ا ل أ و ر ا ق بمثل هذا تباعا للسلام باب ما جاء في النداء ل ل ص ل ا ة النداء هو ا ل أ ذ ا ن و ا ل أ ذ ا ن في ا ل ل غ ة ا ل إ ع ل ا م أ ذ ا ن من الله و رسوله ع ر ف و ا في الاصطلاح أ ن ه ا ل إ ع ل ا م بدخول الوقت أ و قرب الشروع في ا ل ص ل ا ة على الخلاف بين أ ه ل العلم في ا ل أ ذ ا ن هل هو للوقت أ و ل ل ص ل ا ة و ل ا أ ك ث ر على أ ن ه لدخول الوقت إ ع ل ا م و د خ و ل الوقت و ا ل إ ق ا م ة إ ع ل ا م و اذان بالدخول في ا ل ص ل ا ة لكن ا ل ت أ ذ ي ن للفائته ا ل م ق ض ي ة كما في حديث نومهم ا ص ل ا ة الصلح قد تقدم يدل على أ ن هذا للصلاه لكن من يدعو من يعلم بدخول وقت ا ل ص ل ا ة في مثل هذا الظرف كلهم حاضرون نعم لكن قد يقول قائل أ ن ه م متفرقون لكثرته فلولا ا ل أ ذ ا ن ما تم جمعهم للشروع في ا ل ص ل ا ة على كل حال م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم و ا ل أ ذ ا ن جاء ذكره في ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ناديتم ل ل ص ل ا ة اتخذوها س هزوا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم الجمعه فاسعوا و الخلاف بين أ ه ل العلم هل ا ل أ ف ض ل ا ل أ ذ ا ن أ و ا ل إ م ا م ة اختلف في ذلك اهل العلم على أ ق و ا ل ثالثها أ ن من علم من نفسه أ ن ه يقوم بحقوق ا ل إ م ا م ه على وجه التمام ف ا ل إ م ا م ه في حقه أ ف ض ل ي ن ي ذ ا كان هو أ م ث ل القوم و أ و ل ا ه م تكون إ ل ا م ا م ه في حقه أ ف ض ل لذا تولاها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ه و ا ل م س أ ل ة الخلاف فيها معروف ا ل ن د ى بالقول بالصيغ ا ل م ع ر و ف ة ا ل و ا ر د ة ا ل ث ا ب ت ة اختير القول و قدم على الفعل ل س ه و ل ة القول و تيسر لكل أ ح د في كل زمان و مكان لكن لو كان ت أ ذ ي ن بالفعل كيف يتم لا بد أ ن يكون بشيء ينبه الناس مما على ضوء ما خ ت ل ف و ا فيه في هذا الحديث في رواياته أ ن ه م ج ت م ع و ل ي ق ر ر أ م ر ا يجمعون به الناس ا ل ل ص ل ا ة قال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا قال بعضهم لو اتخذنا بوقا بعضهم لو قالوا اتخذنا نارا ثم تفرقوا ولم يحصل الاتفاق ف أ و ر ي عبد الله بن زيد ا ل أ ذ ا ن يقول عبد الله بن زيد طاف بي و أ ن ا نائم رجل و بيده ناقوس فقلت ل و أ ت ب ع الناقوس فقال ما تصنع ب ه قال نجمع به الناس ا ل ص ل ا ة فقال تقول الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر إ ل ى آ خ ر ه ف أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بما راى فقال أ ل ق ي ه على بلال بهذا ثبت ا د ا ن بتقرير النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا بمجرد الرؤيا ف ا ل ر ؤ ي ة لا ي ث م ت ب ه ا ش ر ع لكن أ ق ر ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فثبت ا د ا ن يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحي ى بن سعيد الانصاري ان رجل إ ن ه قال مرسل و مخرج في السنن تابي داود الترمذي ب ن ماجه ب أ س ا ن ي د لا ب أ س بها الحديث الصحيح بمجموعه موصوف عن جمع من ا ل ص ح ا ب ة فقد روى هذه ا ل ق ص ة عن ق ص ة عبد الله بن زيد في بدر ا ل أ ذ ا ن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة ب أ ل ف ا ظ م خ ت ل ف ة ومعان م ت ق ا ر ب ة كما يقول عبد البر و ا ل أ س ا ن ي د في ذلك م ت و ا ت ر ة و هي من وجوه حسان انتهى ليس في شيء من الصحيحين على تفصيل جمل ا ل أ ذ ا ن انه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أ ر ا د يعني لما كثر الناس و قد كان المسلمون حين قدموا ا ل م د ي ن ة يجتمعون فيتحينون ا ل ص ل ا ة ليس ينادى لها لكن يتوقعون أ ن الوقت دخل فيجتمعون فتكلموا ي و م في ذلك فقال بعضهم واتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بلبوقا مثل بوق اليهود إ ل ى آ خ ر ه فاري عبد الله بن زيد بن عبد ربه ا ل أ ذ ا ن وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم وقال بعضهم ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي ا ل أ ذ ا ن لا يحفظ عنه إ ل ا حديث ا ل أ ذ ا ن لكن الحافظ بن حجر في الاصابه يقول جمعت له س ت ة أ ح ا د ي ث و س ب ع ة في جزء ش ر ع ذلك في ا ل إ ص ا ب ة في ت ر ج م ت ه فاري عبد الله بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي ثم من بني الحارث بن الخزرج ثم من بني الحارث بن الخزرج يعني أ ن ص ا ر ي حارثي خزرجي الترتيب أ ن نقول عبد الله بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي نعم الخزرجي الحارثي أ و العكس شو القاعدة في ا ل ق ا ع د ة في مثل هذا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تورد نسبتين لواحد متداخلتين ت ب د أ بالكبرى ثم الصغرى الا أ ن ك اذا ب د أ ت بالصغرى, بالصغرى ما ح ت ج ت للكبرى إ ذ ا ب د أ ت ب الصغرى لم تحتج للكبرى معروف أ ن الحارثه من الخزرج من الانصات نعم إ ل ا أ ن توجد هذه ا ل ن س ب ة في أ ك ث ر من ق ب ي ل ة إ ذ ا وجدت هذه ا ل ن س ب ة الصغرى في أ ك ث ر من ق ب ي ل ة فتورد الكبرى مثال ذلك نعم من تميم و من عتيبه و هكذا ق ل بني سعد مثل السعد ي من المتقدمين في أ ك ث ر من ق ب ي ل ة نعم على كل حال إ ذ ا وجدت هذه ا ل ن س ب ة الصغرى في أ ك ث ر من ق ب ي ل ة تبين بعدها الكبرى و إ ل ا ف ا ل أ ص ل ا ل ص غ ر ى تبني عن الكبرى إ ذ ا استقلت ف ي ه ا شاهد ا ل ع ق ب ة وبدرا أ ر ي عبد زيد الله بن خشبتين أ ر ي خشبتين في النوم يعني طاف به و وهو نائم رجل و معه خشبتان و الخشبتان هما الناقوس و م عباره عن خشبه طويله تضرب بخشبه نصار منها فيخرج منهما صوت فيخرج منهما صوت فهل يحسن استعمال مثل هذا لتنبيه الناس او يكتفى بالاذن الشرعي يعني المثال الحي العملي بعض الناس و هذا موجود من كبار السن, بعض كبار السن ص ل ا ة الفجر يضرب عمود ا ل ك ه ر ب بعصا م ع ه أ و ح د ي ث هل نقول ان هذا لا داعي له اكتفاء ب ا ل أ ذ ا ن أ و نقول هذا من أ ج ل إ ي ق ا ظ النائم و قدر على ز ا ئ د زائد على ا ل أ ذ ا ن و لا يقال بمشروعيته يعني لا يتعبد به إ ن م ا هو من باب معروف معلوم العله كما تمر على إ ن س ا ن و توقظ أ و تجعل له منبه خاص له فهذه ا ل ق ص ب ة ق ص ب ة من العمود الكهربائي منبه للحي نعم سنقول ثم نعم مثل هذه ا ت ص ر ف ا ت ولا مانع منها يعني كثير من الناس لا يسمح الاذى و إ ن كان تحت ا ل م ن ا ر ة يعني في غرف و غلق و نوافذ و مكيفات لا يسمح الاذى مع النوم مع السهر بعد و الحرص بعد الله م س ت ع ا ن نعم. نعم نقول هل نحتاجون الى قدر زائد من المنبه خير ا ل أ ذ ا ن كما يضع ا ل إ ن س ا ن منبه خاص ن ق و ل هذه م ع ق و ل ة ا ل ع ل ة ولا مانع من استعمالها عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه على ان لا, لا يتعبد بها و أ ن ه ا نوع من النداء ل ل ص ل ا ة و ا ل أ ذ ا ن المشروع لا ل م ا هي ب م ن ث ا ب ة المنبه الخاص وش فيها الجرس؟ ايه وش الممنوع فيها فيها ايه الجرس الجرس الجرس الممنوع وش وش نعم ل أ ن الجرس فيه جهتان فيه صوت و طنين و فيه اطراب فيمنع من ج ه ة الاطراب أ م ا ما لا اطراب فيه فلا يمنع و قد شبه به ا ل و ح ي نعم أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي ن ي مثل ص ل ص ل ة الجرس فالجرس له ج ه ت ا ج ه ة م ح م و د ة و ج ه ة مذمومه فمن ا ل ج ه ة ا ل م ح م و د ة شبه به ا ل و ح ي و من ا ل ج ه ة ا ل م ذ م و م ة جاء ا ل ن ه ي ع ن و ن اذا كانت م ط ر ب ة ن و ا ق ي س مع ا ل أ س ف أ ن النواقيس تدق و الناس ص ل و ا في مساجد م ا ا ل آ ن من الجوال هذا ي م د بلا شيء و هذا تشبيه للمساجد بالكنائس ف أ ق و ل أ ن وجه الشبه وجه تشبيه الوحي بالجرس أ و ب ص ل ص ل ه الجرس من ا ل ج ه ة التي لا اضراب فيها ف إ ذ ا وجد جرس و لا سمينه جرس لكنه ما ي ب ت ع ي ن ب ه فقط هذا لا يدخل في م ع ن ى هذا يقول ب ا ل ن س ب ة لنفق مكبرات الصوت في الحرم قبل ا ل أ ذ ا ن ب ث ل ث ساعه ة ذ ادركت يقول أ ذلك من خ م س عشره س ن ة وتزيد لكن إ ذ ا كان يراد به أ ن ه قدر زائد على ما ش ر ح ه الله من ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ع ل ا م بدخول الوقت ل سيما مع انتظامه ه و منتظم ينبغي الا ينتظم إ ذ ا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أ ن ه لتنبيه من وجد في الحرم و ب ح ا ج ة إ ل ى وضوء ليخرج مثلا على كل ح ا ل م س أ ل ة الفحص م س أ ل ة ع ا د ي ة و ليست ش ر ع ي ة س ه ل ة لكنها تتم بغير انتظام نعم في كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحرات نعم يطوف على الناس قبل أ ذ ا ن ا ل ص ب ح ب س ا ح ة مثلا و يوقظ الناس في رمضان بالطبول نعم. نعم هذا يزيد يزيد ا ل أ م ر كان بالطبول يزيد الامر على كل حال ا ل م س أ ل ة الشرع واضح والله الحمد لله وما ورد فيه بين ع م ا ل م ه م يغير موقفه الذي أ ذ ن فيه لا ي س ت ع م ل المكبر على كل حال م ق ص و د أ ن ه يغير مكانه ما يكون في محل ا ل أ ذ ا ن لا لو يغير محل ا ل أ ذ ا ن ويدعو الناس ل ل ص ل ا ة هذا أ م ر ا ل م ع ر و ف بس لا يكون ل و ص ل ه ا بالاذان يكون هناك فاصل يكون هناك فاصل بينه وبين الاذان وفي غير محل لئلا يزيد في المشروع قدر زائد عليه المقصود ان ما يقوله في مكانه في, في وسيلته التي يؤذن بها لا ابدا لهذا قدر زائد ت م ط ي د بحيث يخرجه عن ا ل م أ ل و ف ح ي ث يزيد حروف ت ن ش أ من جراء المدود نعم المقصود اذا, إذا زاد حروف تكون هذه الحروف ن ا ش ئ ة من المدود, المدود كل حرف له قدر معين من المد لذلك لو قال الله أ ك ب ر مد البال أ ك ب ر نعم نعم ا ل ا ك ب ر عندهم في ا ل ل غ ة الطبل على كل حال أ خ ب ا ر المؤذنين مقصص مؤذنين كثيره يوجد في القرى وفي ا ل أ ر ي ا ء امور م ش ك ل ة يكثر عند كثير من المؤذنين العوام أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله هذا كثير ل ذ ا ن بهذه ا ل ط ر ي ق ة لا يجزي ولا يصح لانه احتاج الى ل الخبر ما جاء اختار ل ل ه بن زيد ا ن ف و ر أ ى بعد ان ر أ ى اهتمام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ه م ه ا ل أ م ر ف ر أ ه فهو لنحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل أ ل ا تؤذنون ل ل ص ل ا ة الا تؤذنون للصلاه و الأذان اسمعه ا ل أ ذ ا ن أ س م ع ه ا ل أ ذ ا ن قال تقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر بتربيع التكبير من غير ترجيع بتربيع التكبير من غير ترجيع ف أ ت ى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استيقظ فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم إ ن ه ا لرؤيا حق و بهذا اكتسبت ا ل ش ر ع ي ة لانها مجرد رؤيا ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه و سلم ب ا ل أ ذ ا ن بتربيع التكبير يعني الله أ ك ب ر اربع مرات من غير ترجيع و أ ل ق ا ه على بلال و هذا أ ذ ا ن بلال و اختاره جمع من اهله و جمله الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله اشهد ان م ح م د رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح كم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله خمس ع ش ر ة خمس عشره خمس عشره هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ا ن اللي هو أ ذ ا ن ب ل ا د هناك أ ذ ا ن أ ب ي م ح ذ و ر ة أ ذ ا ن أ ب ي م ح ذ و ر ة و قد علمه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل أ ذ ا ن ب ت ث ن ي ة التكبير لا تربح التكبير مع الترجيع و الترجيع أ ن ي أ ت ي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إ ل ي ه م ا بصوت مرتفع و اختاره جامد ي م ل أ ه ل العلم و كلاهما صحيح ثابت و هذا عليه عمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة و ذك عليه عمل أ ه ل م ك ة لا هو الترجيع و خالف السنه الترجيع مع ا ل ت ذ ن ي ه مع ت ذ ن ي ه التكبير و التربيع تربيع التكبير ليس معه ترجيع على كل حال هذا ثابت و هذا ثابت ا ذ ن ب ل ا ثابت و ا ذ ن ب م ح ذ و ر ثابت فلو اعتمد المؤذن أ ح د ه م ا على أ ن لا يحدث تشويش لمخالفته ما جرى عليه العرف في البلد و ما اعتادوه فلا مانع و لو اعتبر هذا من اختلاف التنوع نعم و أ ذ ن م ر ة باذان بلال و مره ب أ ذ ن ا ب م ح ث و ر ة على أ ن لا يحدث مثل ذلك التشويش لا ب أ س ان شاء الله تعالى لا الشهادتين بصوت ا ل مخاطب ثم يعود إ ل ي ه م بصوت ا ل مرتفع الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ل أ ص ل ان يقول المؤذن كذا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر بدليل حديث إ ج ا ب ة المؤذن إ ج ا ب ة المؤذن ف إ ذ ا قال المؤذن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر قال الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر هذا ا سمط ت من ه ا ل علم أ ن التكبير الجملتين من ه افسد واحد وحدثني عمالك عن ا ل ش ه ابن ع عطاء بن يزيد اللايثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا سمعتم إ ذ ا سمعتم ظاهره اختصاص ا ل إ ج ا ب ة ب ا ل س م ظاهره اختصاص ا ل إ ج ا ب ة ب ا ل س م ل أ ن ه ر ه ا ل إ ذ ا س م ع ت م يعني ل و ر أ ي ت المؤذن في ا ل م ن ا ر ة في وقت دخول الوقت لكنك لا ت س م ع ماذا يقول نعم تجيب لما ا تجيب مربوط إ ذ ا سمعتم إ ذ ا سمعتم النداء و الاذان فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول ما قال مثل ما قال قال قولوا مثل ما يقول استدل به ا ل العلم يعني الاتيان بالماضي دون ا ل مضارع يفيد و يشعر ب أ ن ا ل إ ج ا ب ة إ ج ا ب ة كل ج م ل ة بعد قول مقالتها من قبل المؤذن مثل ما يقول ل أ ن المضارع يعني لو قال فقولوا مثل ما قال قلنا إ ذ ا انتهى المؤذن أ ذ ن ن ا مثلا و نكون حينئذ أ ج ب ن ا لكن مثل ما يقول و المضارع للحال والاستقبال لا للماضي ما قال مثل ما قال وانتهى إ ن م ا يفيد أ ن تكون كل ج م ل ة من المجيب بعد كل ج م ل ة من المؤذن إ ل ا شخص مشغول بصلاه مثلا ولن ترى الصلاه إ ل ا في آ خ ر الاذان أ و مشغول ب أ م ر أ و كان في موضع لا يمكن ا ل إ ج ا ب ة فيه ف إ ذ ا خرج يجيب المؤذن لا هو انتهى انتهى إذا إذا المؤذن قبل أ ن يشعر ع المجيب ما يجيب سنفات م ح ل خلاص لكن لو انتهى المصلي أ و خرج من الدور مثلا و المؤذن في أ و ا خ ر ا ل أ ذ ا ن يجيب ا ل ن د ى الندا هو ا ل أ ذ ا ن و ا ل أ ذ ا ن كما يطلق على ا ل إ ع ل ا م المعروف بدخول الوقت يطلق أ ي ض ا على ا ل إ ق ا م ة ل أ ن ه ا أ ذ ا ن بين كل أ ذ ا ن ي ن ص ل ا ة المراد ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة فهذا النص بعمومه يشمل ا ل إ ق ا م ة يشمل ا ل إ ق ا م ة إ ل ا أ ن جمع من اهل العلم لا يرون الترديد وراء المقيم ل أ ن ا ل إ ق ا م ة م ب ن ي ة على الحدر نعم فلا يتسنى للمجيب أ ن يجيب مع المؤذن إ ل ا أ ن يوافقه إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مثل ما مثل الذي يقول من ص ي ق العموم هذا يقتضي أ ن توجد ا ل م ط ا ب ق ة بين قول المؤذن وقول المقيم إ ل ا أ ن ه استثني من ذلك قول حي على الصلاه حي على الفلاح يقول المجيب بدلا ب ل ه م ا لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وهل يجمع بينهما امتثالا لهذا الحديث وما جاء في الحيعلتين يعني يقول المجيب حي على الصلاه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ و يقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله بدلا من حي على ا ل ص ل ا ة حي ع ا نعم يعني ما يجمع بينه له ا ج ا م ا يخص الحيعلتين بقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لكن هل هناك هل نقول فيه تخصيص نعم مثل ما نقول في ه قول ا ل م أ م و م ربنا و لك الحمد بعد قول امام ل إ سمع الله ل م حمده يعني هذا بديل هذا بديل ل ل م أ م و م و هذا و هنا بديل للمجيب بدلا من قول ا ل إ م ا م و المؤذن أ و نقول يجمع بينهما و هذا يشمل جميع الجمل ثم يقول بعد ذلك ما يخص المجيب لا حول و لا ق و ة إ ل ا بالله نعم نعم ا ج ا ب ة المؤذن ب و ا س ط ة آ ل ة الاصل انك ما ت س م ع و ليس بقريب منك بل قد يكون في بلد آ خ ر مؤذن يؤذن في المسجد الحرام و أ ن ت هنا تردد ل ما تردد نعم يعني إ ذ ا كان حي على الهواء يعني ما ه م مسجل يردد و إ ذ ا كان مسجل ما يردد نعم اما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه ك أ ن ه يؤذن في مكبر هو مؤذن、نعم. يؤذن باله هو يؤذن ا ل آ ن ك أ ن ه اذن في مكبر نعم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ادعى ابن وضاح أ ن ك ل م ة المؤذن م د ر ج ة و أ ن الحديث ينتهي بقول إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول و المؤذن مدرجه للايضاح و البيان و تعقب ب أ ن ا ل إ د ر ا ج لا يثبت بمجرد ا ل د ع و ة بل لا بد من دليل يدل عليه و اتفقت روايات الصحيحين و ا ل م و ط ا على وجودها فقولوا مثل ما يقول المؤذن هي م و ج و د ة في الصحيحين و غ ي ر ه و لا دليل على ا ل إ د ر ا ج و صاحب العمده حذفه تبعا لهذه ا ل د ع و ة نعم هذه ز ي ا د ة من بعض ا بن حجر يقول حذفها صاحب العمده فلم يصب نعم ولعل هذا في ا ل ن س خ ة التي وقعت ا ل م ح ا ض ر ا ت ر الله عنها لا لعل العمده اذا مطلقت المراد بها المتفق عليه ا ل ص ح ي ح ا ل ص غ ي ر يعني إ ذ ا قال فقول العطف بالفاء يقتضي أ ن ت ق و ل بعد الفراغ من من جملته م ب ا ش ر ة مثل ما يقال في اذا قال سمع الله ا ل م ح م د ف ق و ل ربنا ولك الحمد ا ل ش ا ف ع ي ة ي ق و ل إ ن ذ ا قال سمع الله لمن ح ا م د ة نعم إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليتم به ذ ا امام قال سمع قل سمع الله لمن حامده لكن العطف <تصفيق> بالفاء ا <تصفيق> ل ت تعقد <للتعطف> التعقيب <تصفيق> مباشره نعم <تصفيق> يقضي أ ن ه لا فاصل بين قول ا ل <تصفيق> إ م ا م سمع الله لمن ح ا م د ة وقول م ؤ ذ ن ربنا ولك ا ل ح د ي ث ومثلها ذ نعم يقول حدثني عن مالك عن سمي مولاه ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السمان اسمه عبد الله بن ذكر عبد الله بن ذكر عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو يعلم الناس ما في النداء و الصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا يستهموا عليه لاستهام الاقتراع يعني يحصل التزاحم على ا ل أ ذ ا ن و يحصل أ ي ض ا التزاحم على الصف ا ل أ و ل ومعنى ذلك فهو لا ب ت ل ع فساهم فكان نعم ومعنى ذلك إ ذ ا لم ي ج د ش ي ء من وجوه الترجيح و ا ل أ و ل و ي ة ب أ ن ي س ت و و في م ع ر ف ة الوقت وفي الصوت وغير ذلك من شرائط ا ل أ ذ ا ن ومكملاته إ ذ ا لم يوجد مرجح وهذا المرجح لا بد ان يكون ل م ص ل ح ة ا ل أ ذ ا ن إ ذ ا وجد مرجح ما فيه, ما فيه مزاح لكن إ ذ ا لم يوجد مرجح استوي من كل وجه الاقتراع فالقرعه أ ي ض ا إ ذ ا دخلوا المسجد د ف ع ة و ا ح د ة نعم تزاحم على الصف ا ل أ و ل فالاقتراع、طيب. هذا الاقتراع لو يعلم الناس ما في النداء و الصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا أ ن يستهموا عليه لاستهم لا حكم ا ل إ ي ث ا ر في مثل هذا تزاحم اثنان على ا ل أ ذ ا ن و قد استوي من جميع الوجوه و قال واحد أ ن ا أ ت ن ا ز ل ومثله لو وجد مكان ي س ع شخص في الصف ا ل أ و ل ودخل اثنان د ف ع ة و ا ح د ة وقال أ ن ا اثرك بهذا المكان الاثار في مثل هذا نعم عندهم الاثار في القرب مكروه على اختلاف في حكم ا ل ق ر ب ة ا ل ق ر ب ة الاثار في الواجبات أ ي شخص لا يكفي أ ن نقول مكروه الاثار في السنن نعم مكروه نعم الاثار في المباحات مطلوب يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان منهم خصائص لكن إ ذ ا وجد م ص ل ح ة ر ا ج ح ة و القربه م ن د و ب ة شخص مع أ ب ي ه مثلا د خ ل و د ف ع واحده في مكان واحد فقدم الاباء قال نقول للاثار ة القرب مكروه أ و مثلا ل ل ت أ ل ي ف شخص كبير السن مثلا و أ ث ر ه في هذا المكان نعم أ و لكونه أ ر ف ق به نتصور نصف طويل نعم و هذا الكبير يشق عليه ان ينتقل إ ل ى الجهه الاخرى ف أ ث ر و ا به لا شك أ ن ه يحصل له من الاجر أ ك ث ر مما ترك ان شاء الله لان الشرع والدين دين توازن يعني يحث على هذه ا ل أ م و ر لكن أ ي ض ا هناك ما يدل على ما يقابله ثم لم يجدوا إ ل ا أ ن يستهموا عليه ي س ت ه م و عليه على إ ي ش الصف ا ل أ و ل للنداء النداء ل أ ن ا ل إ م ا م مالك وضع الحديث في باب النداء أ و الصف ا ل أ و ل باعتباره أ ق ر ب مذكور لو إ ذ ا ع ل م الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل في بعض الروايات من الخير و ا ل ب ر ك ة ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه ما قال عليهما مع أ ن ه في ر و ا ي ة عبد الرزاق عن مالك ل س ت ه م و ا عليهما لكن ر و ا ي ة الصحيحين إ ل ا أ ن يستهموا عليه وعليه شيء واحد والذي تقدمه أ م ر ا ن النداء والصف الاول نعم لم يعلم الناس الذي لا س ت ه م و ا على ها؟ يعني على الاجر يستهمون على, على الاجر ولا على سبب ا ل أ ج ر الذي هو النداء والصف الاول نعم لا ا ل أ ج ر ما يمكن ا س ت ه م و ن عليه ما يحصل ه الا واحد هو لا شك ان الاستهام على النداء والصف الاول نعم الاستهام على النداء والصف الاول و قال ليست... ان يستهموا عليه و لا بد من إ ي ج ا د ما يشمل ا ل أ م ر ي ن شيء واحد يشمل ا ل أ م ر ي ن يصح أ ن يعود عليه الضمير فنقول ان يستهموا عليه أ ي على ما ذكر على ما ذكر من النداء و الصف الاول لا س ت ه م و ا يعني لاقترعوا لا هي م و ج و د ة لكن هات لها مثال يضاعف ما يفعل ذلك و هي أ م و ر ث ل ا ث ة نعم الذين لا يدعونا طيب كل ذلك كان سيئه أ م و ر ك ث ي ر ة على كل حاله و ا ل د في ا ل ل غ ة لكن لا بد من ت أ و ي ل شيء يجمع هذه ا ل أ م و ر يصح أ ن يعود عليه الظمي و لو يعلمون ما في التهجير ما في التهجير يعني التبكير إ ل ى الصلوات كلها أ و التبكير إ ل ى ص ل ا ة الظهر في وقت ا ل ه ا ج ر ة نعم هما قولان نعم لكن منهم من يقول يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت ا ل ه ا ج ر ة فهو حث على التبكير على... إ ل ى ص ل ا ة الظهر ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إ ل ي ه لاستبقوا إ ل ي ه استبقوا ن س ت ب ق و ا وسارعوا وسابقوا نعم مع أ ن الاستباق الحسي ل ز م عليه س ر ع ة المشي السرعة المشي وهي منهي عنها كما س ي ا ت الحديث الذي يليه فالمراد به الاستباق المعنوي الاستباق ا ل م ع ن و ي و هو التهيئ للتبكير التهيء للتبكير و لو يعلمون ما في العتمه و هي صلاه العشاء و الصبح لاتوهما و ل و ح ب ه ا يعني مشيا على ي د ي ن و الرجلين كما يفعل الطفل لاتوهما لا أ ولو حروا ل ع ت م ة ص ل ا ة العشاء ما جاء النهي عن تسميته ا ل ع ت م ة ولا تغلبنكم أ ا ل أ ع ر ا ب على اسم صلاتكم نعم جاء في هذا الحديث لا يعلمون ما في العتمه ا ل م د ا و م ة على تسميته ع ن يكون الاسم العشاء ينسى نعم بدليل ا ل غ ل ب ة لا تغلبنكم أ ا ل أ ع ر ا ب ه و جاء النهي عن ت س م ي ة العشاء العتمه و جاء أ ي ض ا ً أ ع ت م رسول الله صلى الله عليه و سلم و جاء في العتمه ح د ي في ث ا ل هو النهي محمول على الاستمرار الاستمرار بحيث يغلب الاسم, الاسم الاعرابي على الاسم الشرعي أ م ا ك و ن ه يطلق عليها أ ح ي ا ن ا ً لا باس ثم يقول حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب عن أ ب ي ه و اسحاق بن عبد الله أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه أ ن ه م ا سمع ابا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا ثوب ب ا ل ص ل ا ة ثوب ب ا ل ص ل ا ة يعني أ ق ي ب ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ثوب ب ا ل ص ل ا ة ثوب ا ل أ ص ل ت ث و ب إ ي ش نعم من ثاب اذا رجع ثم صار يطلق على قول المؤذن في ص ل ا ة الصبح الصلاه خير من النوم هذا التثويب على م س ي ا ت ه إ ذ ا ثوبوا ا ل ص ل ا ة فلا ت أ ت و ه ا و أ ن ت م تسعون يعني تسرعون و أ ت و ه ا وعليكم ا ل س ك ي ن ة في البخاري والوقار وهو بمعنى ا ل س ك ي ن ة وذكر على سبيل ا ل ت أ ك ي د وقال النوم الظاهر أ ن بينهما فرقا بين ا ل س ك ي ن ة والوقار فرق نعم و أ ن ا ل س ك ي ن ة في الحركات والوقار في ا ل ه ي ئ ة كغض البصر خفض الصوت وعدم الالتفات وعليكم ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة مبتدا مؤخر عليكم خبر و ا ل ج م ل ة حال وضبطها القرطبي بالنص ب عليكم ا ل س ك ي ن ة فيكون منصوب على الاغراء عليكم ا ل س ك ي ن ة وجاء في البخاري ب ا ل س ك ي ن ة والسشكل دخول الباء ل أ ن ه متعدم بنفسه عليكم ا ن ف س ك نعم لا يضركم استشكل ل أ ن ه ا ل أ ص ل انه يتعدى بنفسه و استشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء لكن يقول بن حجر فيه نظر لثبوت الباء في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة و أ و ر د ع د ة أ ح ا د ي ث كلها بالباء فما أ د ر ك ت م فصلوا و مفاتكم ا ف أ ت م و ا فلا ت أ ت و ه ا و أ ن ت م تسعون ا ل ع ل ة في هذا ما جاء بيانه في آ خ ر الحديث ف إ ن أ ح د ك م في ص ل ا ة ما كان يعمد إ ل ى ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان في ص ل ا ة والمصلي يشرع له أ ن يكون مطمئنا ً ساكنا ً و هو في ص ل ا ة ولذا نهي عن تشبيك ا ل أ ص ا ب ه قبل الدخول في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه في ص ل ا ة فما أدركتم ف ص ل و ا يعني مع الإمام وما فما ا ت ك ف أ ت م و هذه ر و ا ي ة ا ل أ ك ث ر ف أ ت م و وجاء وما ا ف ا ت ك م فاقضوا ل ك الأكثر ن أ ف ت م و ا و يستدل بها على أ ن ما يدركه المسبوق هو أ و ل صلاته و ما يقضيه هو آ خ ر صلاته ما يدركه المسبوق أول صلاته يدركه أول جئت و ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة تكبر فتقول لك ي ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثم تقضي بعده ا ل ث ا ن ي ة ثم تجلس التشهد ا ثم ت أ ت ي ب ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة استنادا إ ل ى هذا على الروايه ا ل أ خ ر ى وما فاتكم فاقضوا و بها يقول ا ل ح ن ا ب ل ة ا ل ح ن ف ي ة ان ما يدركه المصلي هو اخر ص ل ا ة و ما يقضيه الذي فاته يقضيه ل أ ن ه أ و ل ص ل ا ة يستدلون ب ر و ا ي ة فاقض و لكل من الطرفين ما يستدل به من ص و ر ة ا ل ص ل ا ة من ص و ر ة الصلاه ايش معنى هذا الكلام الذي يقول ف أ ت م و ا من فاته ثلاث ركعات متى يجلس التشهد ا ا ل أ و ل على القول ا ل آ خ ر يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد ا ا ل أ و ل ثم بعد ذلك يجلس و لا يتشهد ا التشهد ا ا ل أ خ ي ر ل أ ن ه أ د ر ك ه انما يقضي ما فاته يقضي قضاءه على كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم و هم يتنصلون عنها ما يقولون بها ما في أ ح د من الحنابله او ح ن ف ي ة يقول يسلم د و ن تشهد ا ل أ ن ه أ د ر ك التشهد ا تشهد ا معلمه ا ولا فيهم من يقول من فاته في ثلاث ركعات أنه ما يجلس ا ل ت ش ه د ا ل أ و ل إ ل ا بعد أ ن ي أ ت ي بركعتين ا ل ص و ر ة و ا ح د ة عندهم لكن اللي يظهر فيه اختلاف نعم يظهر في الاختلاف في المقرور يعني إ ذ ا أ د ر ك مع ا ل إ م ا م ر ك ع ة يكبر تكبيره الاحرام و يستفتح و ق ر ا الفاتح و ي ق ر أ س و ر ة على القول ب أ ن ما يدركه آ خ ر ص ل ا ة متى يتورك تورك مع تورك ا ل إ م ا م م ا ل إ م م ا ن ع مع, مع, مع م الإمام تورك مع لي مع لي لكن المرجح هو أ ن ما يدركه المسبوق هو أ و ل ص ل ا ة تتغير ا ل ص و ر ة لو قيل بمقتضاه ا ل القول الثاني لكنهم لا يلتزمون به منهم من يقول ما يدركه هو اول صلاته في ا ل أ ف ع ا ل لا في ا ل أ ق و ا ل بمعنى أ ن ه ي أ ت ي ب ا ل ف ا ت ح ة و ا ل س و ر ة فيما يقضيه بدلا ً م ما فاته من ق ر ا ء ة في الركعه بما أ د ر ك ه مع الامام يعني إ ذ ا أ د ر ك ا ل إ م ا م بعد التشاهد ا ل أ و ل و أ د ر ك ا ل ف ا ت ح ة ما يستطيع أ ن ي ق ر أ س و ر ة و ا ل ر ا ب ع ة كذلك يقرا ا ل ف ا ت ح ة ف ق ط و هو مشروع له أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و س و ر ة يقول يقضيهما في الركعتين ا ل أ خ ر ي ن فيكون ما يدركه أ و ل صلاته في ا ل أ ف ع ا ل دون ا ل أ ق و ا ل لكن التفريق ي ح ت ا ج إ ل ى دليل و على كل حال المرجح أ ن ما يدركه هو المسبوق هو صلاته و مثل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و هذا يشكل على كثير من الناس ف ا ت ه تكبيرتين من صلاه ا ل ج ن ا ز ة و ا ل إ م ا م بعد التكبير الثالثه بيطيل و هذا ب ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فقط و هذا بيطيل الدعاء و يسوى ي ق ر أ الفاتحه و يسكب و لا يكبر ثانيه و ص ل ي على النبي استغل الوقت قبل أ ن ترفع ا ل ج ن ا ز ة ي ق ر أ الفاتحه و يسكب ثم إ ذ ا كبر ا ل إ م ا م الرابعه يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم إ ذ ا سلم يكبر ثالثه فيدعو ا ل الميت هذا الحاسوب ظرف ان كان ب يرفع يستعجل ثم يكبر رابعه و ي س ع م عرفت فقضوا تياتي القضاء بمعنى ا ل أ د ا ء فقضاهن سبع سماوات لا لا لا فقضاهن سبع سماوات ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة نعم إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا هل معنى هذا أ ن ه ما ينتشر نعم إ ل ا من فاتته الصلاه ثم قضاها نعم إ ذ ا قضيت يعني فرغ منها أ د ا ء أ و قضاها و حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي ص ع ص ع ة ا ل أ ن ص ا ر ثم المازن ي عن أ ب ي ه عبد الله بن عبد الرحمن و كان يتيما في حجر أ ب ي سعيد و كانت أ م ه عند أ ب ي سعيد أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن أ ب ا سعيد الخدري قال له أ ي لعبد الله بن عبد الرحمن إ ن ي أ ر ا ك تحب الغنم و الباديه تحب الغنم و الباديه أ ن ه يحب الباديه من أ ج ل الغنم أ و على سبيل الاستقلال يعني ما هو بيحب ا ل غ ن ا ل ب ا د ي ة من أ ج ل الغنم يعني لزم ا ل ب ا د ي ة و لو مكانه عند ه غ ن م و يحب ا ل أ م ر ي ن لكن أ ح د ه م ا من لوازم ا ل آ خ ر و من أ ج ل الغنم قالوا و على كل حال سواء كان يحب الغنم بمفردها او يحب ل أ ن ه قد تنفك تنفك الجيل يحب الغنم و هي في بيته في الحاضر يحب ا ل ب ا د ي ة و لم يكن و له فيها غنم و قد يحب ا ل ب ا د ي ة من أ ج ل غ ن م ف إ ذ ا كنت في غنمك أ و باديتك شك أ و تنويم ف أ ذ ن ت ب ا ل ص ل ا ة أ ي أ ع ل م ت بدخول وقتها فارفع صوتك بالنداء في استحباب أ ذ ا ن المنفرد ل أ ن ه يخاطب شخص واحد و هو ا ل ر ا ج ع عند الشافعيه ان المنفرد إ ذ ا كان في مكان بحيث لا يسمع ا ل أ ذ ا ن يؤذن ف أ ذ ن ت ب ا ل ص ل ا ة فارفع صوتك بالنداء ف إ ن ه لا يسمع مدى صوت المؤذن يعني غ ا ي ة صوته ن ه ا ي ة صوته جن ولا إ ن س ولا شيء يشمل الحيوان و الجماد و هم من العام بعد الخاص و لا شيء إ ل ا شهد له يوم ا ل ق ي ا م ة و الشيء هذا يشمل الملائكه ايضا و إ ن قال بعضهم م ن ه م يدخلون في الجن لعموم اجتنانهم و خفائهم و اختفائهم عن ا ل أ ب ص ا ر لكن دخولهم في العموم ا ل أ ع م والشيء أ ظ ه ر ولا شيء بعضهم يقول الجماد ما يشهد جاء في بعض الروايات يشهد له كل رضم و يابس إ ل ا شهد له يوم ا ل ق ي ا م ة و جاء في فضل أ ذ ا ن أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة و هم أ ط و ل الناس ع ن ا ق ا يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع إ ي ش سمع الحديث كامل يعني سمع ا ل أ م ر برفع الصوت أ و ت ر غ ي ب برفع الصوت أ و سمع حديث من أ و ل ه طيب إ ن هذا لفي ا ل ص ح ب ا ل أ و ل ى المشارك اليه من أ و ل ا ل س و ر ة أ و من قد أ ف ل ا ح نعم وهنا سمعته من ر... مقتضى لو من قول من يقول أ ن الحديث كله سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضاه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل ي أ ب ي سعيد إ ن ي أ ر ا ك تحب الغنم و ا ل ب ا د ي ة ف إ ذ ا كنت في ب ا د ي ة كذا نعم هذا احتمال او رده بعض أ و رده بعض ل أ ن الضمير ي ح ت م د سمعته يعني سمعت كل ما تقدم من رسول الله ل ك ن الظاهر أ ن ه سمع الحث على ا ل أ م ر الحث على رفع الصوت ب ا ل أ ذ ا ن و تعليم ذلك و تعليل ذلك و حدثني عمالك ن عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة يعني أ ذ ن لها أ د ب ر الشيطان ابليس الشيطان ا ل أ ك ب ر والا هناك شياطين شياطين الانس وجن يرد م مثل هذا شياطين الانس نعم لا لا الشيطان ا ل أ ك ب ر أ و أ ت ب ا ع ه و أ ع و ا ن ه من الشياطين نعم هي ما يطرده من الان نعم شر من شياطين الجن كما قال بعضهم ل أ ن ه بالذكر و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل أ ذ ا ن تتخلص من شياطين الجن لكن شياطين الانس نعم أ د ب ر الشيطان له ذ ر ا ط بدون واب له ذراط ج م ل ة ا س م ي ة وهي ح ا ل ي ة أ ي ض ا نعم ح ا ل ي ة بدون واو لوجود الرابط بين الحال وصاحبه وهو الضمير وله له ذراط حتى لا يسمع ا ل ن د ى والذراط حقيقي ولا يمنع من ا ل ح ق ي ق ة هنا مانع و ان قال بعضهم ن ن ظ ر ا ت م ع ن و ي لكن ا ل أ ص ل ا ل ح ق ي ق ة و حقيقي استخفافا بما يسمع أ و لكي لا يسمع ا ل أ ذ ا ن من أ ج ل شوش على ما يسمع أ و يحصل له ذلك دون قصد منه لعظم ما يسمع لعظم ما يسمع حتى لا يسمع النداء ف إ ذ ا قضي النداء أ ن ينتهي فرغ منه أ ق ب ل حتى إ ذ ا ثوب ا ق ي م ة ا ل ص ل ا ة و زعم بعضهم أ ن المراد بالتثويب هنا قول حي على ا ل ص ل ا ة في أ ذ ا ن الصبح قال الخطابي لا يعرف ا ل ع ا م ة من التثويب إ ل ا قول المؤذن ا ل ص ل ا ة خير من النوم زعم بعضهم أ ن المراد قول حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح قال الخطابي ان ا ل ع ا م ة لا يعرفون من التثويب إ ل ا ا ل ص ل ا ة خير من النوم و على كل حال التثويب هنا الرجوع أ ص ل ه من ث ا ب إ رجع و الرجوع إ ل ى ا ل إ ع ل ا م تثويب و يكون الرجوع إ ل ى ا ل إ ع ل ا م ب أ ي شيء ب ا ل إ ق ا م ة حتى إ ذ ا ثوب ا ل ص ل ا ة أ د ب ر حتى إ ذ ا قضي التثويب قضيه ا ل إ ق ا م ة فرغ منها أ ق ب ل حتى يخطر يخطر ك س ر الطاء كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين و القاضي عياض له كتاب ا ل نفيس في الباب اسمه مشارق ا ل أ ن و ا ر على الاخبار على الصحيحين و ا ل م ؤ ط ى و هو من أ ع ظ م خطب الغريب نعم ترتيب الحروف عنده على ط ر ي ق ة ا ل م غ ا ر ب ة فيها مشرقه ي س ي ر ة لكن سهل يعني حتى يخطر معناه يوسوس يلقي على المصلي الخواطر الخواطر ج م ب ه خاطر و الخاطر ما يخطر على البال و لا يبقى بحيث يزول ل أ ن الخاطر و الهاجس من مراتب القصد هذه الخواطر أ و ل مراتب القصد فيلقي عليه من الخواطر حتى تصير هواجيس و الهواجس و الهواجيس جمع هاجس ثم إ ذ ا ترددت صارت حديث نفس ثم إ ذ ا زادت ي أ ت ي بعد ذلك الهم ثم العزم مراتب القصد خمس خاطر ذكروا أ و هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم ك ل ه رفعت إ ل ا ا ل أ خ ي ر ف ف ي الاثم قد وقع هذه م ر ة اخرى وهو في أ و ل ا ل أ م ر ي ب د أ بالخواطر ثم تتكرر صير هواجس ثم تتطور صير حديث نفس تردد الى أ ن يخرج من صلاته وما عقل م ن ه م شيء وهذا يرضى به الشيطان إ ذ ا عجز عن أ ن يثنيه عن ا ل ص ل ا ة ا ل ك ل ي ة حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني يعرض يحول بين المرء ونفسه بين المرء وقلبه نعم الصلاه لها شيطان الوضوء له شيطان وهكذا على كل حال اختلفوا في مثل هذا له ا ل ش ط ا ن الاكبر أ و أ ح د جنوده من م و ك ل به المقصود أ ن هذا عمل الشياطين س ل الله العافيه بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا هذا شيء مجرد اذا صف ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة ذكره الشيطان ما لا يفيده يعني لو يذكره شيء يفيده ما لكن يذكره ما لا يفيده يذكره أ ح ي ا ن ا يذكره نكت فيجعله يضحك في ا ل ص ل ا ة وهذا كثير يعني الانسان هذا الشيء الاخوان ما هو في مقدور ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يرتبط بربه ويحسن ويصلح ويخلص نعم يصلح ما بينه وبين ربه فيحفظه من هذه ا ل أ م و ر و إ ل ا إ ذ ا ترك لنفسه الحبل على الغارب صار لا يلقي لهذه ا ل أ م و ر شيء لا يلقي لها بال خارج ا ل ص ل ا ة شئ لي يمنع أ ن ترد عليه في ب ق ت ا ل ص ل ا ة من أ ك ث ر من شيء من اعتاد شيء خطر عليه خطر على الغارب ف إ ذ ا حصل له شيء خارج ا ل ص ل ا ة ذكره به في داخل ا ل ص ل ا ة و يحرص على شيء يبطل صلاته اذكر كذا اذكر كذا قد يذكره ب م ع ص ي ة س ا ب ق ة أ و يذكره بموقف قديم نعم ليفسد عليه ا ل ص ل ا ة أ ق ل ا ل أ ح و ا ل أ ن يشغله عن ص ل ا ة ه فيخرج منها و ليس له منها اجر شيء يذكر في هذا المقام عن ا ل إ م ا م ب ح ن ي ف ة أ ن ه جاء له شخص و قال أ ن ه وضع شيء في م ك ا ن و نسيه فقال له صل يعني هل مثل هذا يصدر من مثل هذا ا ل إ م ا م يكون ا ل ص ل ا ة ا ب ا ع ث عليها أ ي ش نعم ا ل آ ن ا ل آ ن في هذا الكلام ا ش م ع ن ا صح نعم أ ذ ك ر كذا أ ذ ك ر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يصير الرجل ب ا ل ض ا ء المشاله في بعض الروايات يظل يعني ينسى الرجل ان يدري كم صلى إ ن هذه ن ا ف ي ة يعني لا يدري كم صلى ت يظل الرجل لا يدري كم صلى ما يدري هو صلى ر ك ع ة و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة وهذا يوجد بعض الناس ما يصدق ان ل جاره الذي صلى بجانبه يقوم منهما قال له أ ن ك فعلت كذا في صلاتك فعلت كذا ل أ ن ه ما يدري ما يدري ماذا حصل كيف تحرك كيف ما يدري ما في شكلنا ا ل غ ا ف ل ة استولت على قلوب كثير من الناس ثم ك و ن و ا ما يدري هذا ظاهر تجد ا ل إ م ا م خلفه صفوف ثم يخطئ ل ا تجد من يقول سبحان الله ولو ت س أ ل كثير ممن ن يصلي خلف ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة الجاهليه ماذا ق ر أ ا ل إ م ا م ما يدعي ما يدعي لاحد كثير م ن ا ل إ م ا م يهتم ويحتاط من أ ج ل ت ت ق ا ن صلاته و ا ص ل ا ح ه من أ ج ل الناس مرتبطين به فهذا من وساوس الشيطان والشيطان شوش وسوس إذا لم يستطع صرف الإنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام فإذا لم لم عليه له يرضى يستطع دين يصرفه يستطع عن عن من صرف و لا بد ان ي ظ ه ر بشيء علاج ليتذكر لا يكون الناهز له على ا ل ص ل ا ة غير ابتغاء وجه الله ذ ا من التشريك هذا من التشريك في ا ل ع ب ا د ة هذا تشريك مثل ما شخص جالس في المسجد شاف غريم دخل يبي من ا ل ل و س قال الله أ ك ب ر انتظر انتظر يركع ي س ل م ا ف ف ف راحوا خلقه نعم مثل هذا هذا تشريك في ا ل ع ب ا د ة و حدثني عن مالك عن أ ب ي حازم سلمه بن دينار م ن ي س أ ل جاء في الخبر إ ذ ا تغولت الغيلان ف ب ا ت ر و ا بالاذان دل على أ ن الاذان يطرد الشيخ و حدثني عن مالك عن أ ب ي حازم سلمه بن دينار و الذي يروي عن سهل بن س ا د هناك أ ب و حازم يروي عن ابي هريره اسمه ها سلمان هذا سلمه ذاك سلمان عن سهل بن سعد الساعد أنه قال ساعتان يفتح لهما أ ب و ا ب السماء وقل داع ان ترد عليه دعوته ح ض ر ة النداء ل ل ص ل ا ة والصف في سبيل الله يقول مع عبد البر هذا الحديث موقوف عند جماعه ر و ا ة الموطا ومثله لا يقال ب ا ل ر أ ي يعني أ ن ه له حكم مرفوع ويروى مرفوعا من الطريق المذكور عن ابي سالم عن سهل بن سعد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ساعتان يفتح لهما ابواب السماء يعني فيهما لا أ ن ه ا تفتح للساعتين إ ن م ا تفتح أ ب و ا ب السماء في الساعتين في وقتهما وليس المراد بهما الساعتان من الساعات ا ل ف ل ك ي ة ا ل س ا ع ة س و د ق ي ق ة يعني أ ن ه ا تفتح مائه وعشرين دقيقه لا س ا ع ة مقدار من الزمان يستغله ا ل إ ن س ا ن في أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر يعني لو جلس يدعو خمس دقائق قلنا د ع ا س ا ع ة نعم ساعتان يفتح لهما ابواب السماء و قل داع ترد عليه دعوته يعني هذه من أ و ق ا ت م ظ ن ة ا ل إ ج ا ب ة من أ و ق ا ت م ظ ن ة ا ل إ ج ا ب ة و قل داع ترد عليه دعوته قل、لا. يدل على أ ن ه ا قد ترد قد ترد و معلوم أ ن الدعاء سبب سبب تترتب عليه آ ث ا ر ه إ ن لم يوجد ثم مانع ف إ ذ ا وجد مانع ما تجاب ا ع و ه والموانع كثيره وللدعاء أ س ب ا ب وله آ د ا ب وله موانع ا ل إ ن س ا ن يحرص على أ ن يطيب المطعم و أ ن لا يدعو ب إ ث م و لا ق ط ي ع ة رحم و لا يعتدي في الدعاء و ينظر إ ل ى ا ل أ و ق ا ت التي هي مظنه ا ج ا ب ة و هي م ب س و ط ة في كتب أ ه ل العلم ح ا ض ر ة النداء ل ل ص ل ا ة وقت ا ل أ ذ ا ن وقت ا ل أ ذ ا ن مظنه ا ل إ ج ا ب ة بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة أ ي ض ا م ظ ن ة ا ل ا ج ا ب ة والصف في سبيل الله اي قتال الكفار ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله عز وجل هذه أ ي ض ا م ظ ن ة إ ج ا ب ة قل داع ترد عليه دعوه ت مفهومه أ ن ه قد ترد عليه لكنه قليل ونادر ومنهم من يقول ك ا ب مالك في ت س ي ي ر وغيره يقول ان قل قد ت أ ت ي للنفي المحضر و على هذا لا بد من إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة هنا, هنا لا بد من إ ج ا ب ة الدعوه لكن ا ل أ ص ل في ق ل ة أ ن ه ا في مقابل ك ث ر ة فالكثير الغالب تجاب ا ل د ع و ة و القليل النادر لا تجاب دعوه و معلوم مثلما ذكرنا أ ن الدعاء سبب و تترتب عليه آ ث ا ر ه ما لم يمنع من, من ترتب هذه ا ل آ ث ا ر معنا و سئل مالك عن النداء يوم ا ل ج م ع ة هل يكون قبل أ ن يحل الوقت قال ل يكون اللمع ان تزول الشمس ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى له ر أ ي في الساعات يناسب ذكره هنا من راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة في الثالثه في الرابعه في ا ل خ ا م س ة عند مالك متى ت ب د أ هذه الساعات نعم ساعات ل ط ي ف ة بعد الزواج ت ب د أ من الزواج هذا ما في شك انه كثير من الناس سدهم يصير هو الراجح نعم لما ابتلي به الخاص والعام لا أ ق و ل عوام الناس أ و طلاب العلم بل كثير تجد ا ل إ م ا م يدخل في المسجد الجامع ة الكبير ما فيه ل نصاف ثم تنتهي ا ل ص ل ا ة إ ل ى المسجد م ل ي ا ن وجاء في الخبر أ ن الناس قربهم من الله جل وعلا كقربهم من الخطيب سبق ا بسبق ا والمباعد مثله فالقرب بقرب والمباعد مثله بعد بك ح ك م ة الديار على كل حال يوجد في ا ل أ م ة والله الحمد خير يوجد من يبادر يوجد من كبار السن من ي أ ت ي ل ص ل ا ة الصبح ولا ينصرف ل ت و ص ل ي ا ل ج م ع ة و ر أ ي ن ا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس يوجد والله الحمد لكنه قليل وكان كثيرا ادرك الناس ك ث ر ه ي أ ت و ن الجمعه مبكره ن ما في وقت ا ل ج م ع ة من أ ق و ا ل الاذان ا ل أ و ل الذي شرعه ا ل خ ل ي ف ة الراشد عثمان رضي الله عنه و قد أ م ر ن ا باتباع سنته عليكم س ن ت ه و س ن ة ا ل ق ل ف ا ء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم ان ل و ا ج د و منهم عثمان رضي الله عنه ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل هل هو مراد مالك أ و الثاني نعم مراد الثاني مراده الثاني أ م ا ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل لو قلنا أ ن ه ما يكن و ل بعد الزوال نعم انتفت ا ل ح ك م ة من, من من اجل أ ن ي ت أ ه ب الناس ا ل ص ل ا ة الجمعه و سئل مالك عن ت ث ن ي ة ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة و متى يجب القيام على الناس حين تقام ا ل ص ل ا ة فقال لم يبلغني في النداء و ا ل إ ق ا م ة إ ل ا ما ادركت الناس عليه فهو ش ف ع ا ل أ ذ ا ن ف أ م ا الاقامه فانها لا تثنى فراته وراي مالكا جميع جمل ا ل إ ق ا م ة فراته حتى الله أ ك ب ر مره واحده واحد واما ا ل أ ذ ا ن فهو مشفوع لحديث أ م ر بلال أ ن يشفع ا ل أ ذ ا ن ويوتر ا ل إ ق ا م ة مفهومه أ ن جميع جمل ا ل أ ذ ا ن شفت وجميع جمل ا ل إ ق ا م ة و ت ر لكنه أ غ ل ب ي لوجود الوتر في جمل ا ل أ ذ ا ن و ج و د الشفت في جمل ا ل إ ق ا م ة و ذلك الذي لم يزعل عليه اهل العلم ببلدنا و أ م ا قيام الناس حين تقام ا ل ص ل ا ة ثبت في الصحيح عن ابي قتاده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاه و السلام ق ا ل إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا تقوموا حتى تروني يعني متى يقوم م أ م و م إ ذ ا ر أ ى ل م ا م ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا تقوموا حتى تروني و جاء في البيهقي و غيره استحباب القيام عند ك ل م ة قد قد قامت ا ل ص ل ا ة لكنه خبر ضعيف في إ س ن ا د الحجاج بن ا ر ط ا ر ل هو ضعيف ف أ م ا يقول و ذلك الذي ن ز ل عليها اهل العلم بلدنا إ ن ا ل م د ي ن ة و أ م ا قيام الناس حين تقام ا ل ص ل ا ة ف إ ن ي لم أ س م ع في ذلك بحد يقام له لم أ س م ع في ذلك بحد يقام له إ ل ا أ ن ي أ ر ى ذلك على قدر ط ا ق ة الناس على قدر ط ا ق ة الناس بعض الناس يحتاج حتى ينهض و يتعدل في الصف إ ل ى وقت و بعضهم ما شاء الله ما يبي ش ك أ ن ه ا ما ينشط من حقائق ا ك ت ف ا و ت ه م بعض الناس لو يقال و ا لا تبوم حتى ترى ا ل إ م ا م تفوت ت ك ب ي ر ا لحظه يبي له وقت حتى يتعدل نعم يقول لاني أ ر ى ذلك على قدر ط ا ق ة الناس ف إ ن منهم الثقيل و الخفيف صحيح. صحيح ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد يعني ما يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف ولا يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذا الا ان حكم في هذا ما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قوله إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة فلا تقوموا حتى تروني وسئل مالك عن قوم ا ل حضور أ ر ا د و ا أ ن يجمعوا ا ل م ك ت و ب ة ف أ ر ا د و ا أ ن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم كيف يجمع ا ل م ك ت و ب ة يجمع ليجمعوا هل المقصود به يجمع ا ل م ك ت و ب ة يقيم ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ و ي ق ي م ه ا م ج م و ع ة م ع قبلها أ و ما بعدها هل ه و من التجميع بمعنى إ ق ا م ة ا ل ج م ا ع ة أ و من الجمع الذي يضم الصلاتين الى بعض سئل مالك أ ن قول الحضور حضور يعني كلهم متوافرون موجودون لا يحتاجون إ ل ى ندع نعم غير متفرقين و هم أ ي ض ا في غير مسجد يعني شباب في ر ح ل ة م ج م و ع ة في ر ح ل ة لكنهم مجتمعين كلهم حاضرين يحتاجون ل ل أ ذ ا ن ل إ ق ا م ة ا ل ج م ا ع ة اسمعوا كلام مالك ف أ ر ا د و ا أ ن يقيموا و لا يؤذن و قال مالك ذلك مجزم يكفي ل أ ن الاذان ليس بشرط صحة ا ل ص ل ا ة على الخلاف في وجوبه أ و أ ن ه من السن ا ل م ؤ ك د ة و إ ن م ا يجب النداء في مساجد الجماعات مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاه يعني فيها الجماعة، لكي يتم دعائهم لحضور ا ل ج م ا ع ة بوسط الاذان وسئل مالك عن تسليم المؤذن على ا ل إ م ا م ودعائه إ ي ا ه هذا شيء موجود في وقته رحمه الله و من أ و ل من سلم عليه قال لم يبلغني أ ن التسليم كان في الزمان ا ل أ و ل يعني ما بلغني أ ن هذا التسليم الموجود في زمنه نعم موجود في الزمان ا ل أ و ل في عهد النبي ص ل ي ه ا ل ع ل ي ه و س ل م و عهد الخلفاء الراشدين التسليم يؤذن المؤذن ف إ ذ ا حان وقت ا ل إ ق ا م ة يذهب إ ل ى ا ل إ م ا م و الغالب أ ن ا ل إ م ا م هو ا ل أ م ي ر نعم هو ا ل أ م ي ر ما الذي يصلون ز الناس ثم يقف عند بابي السلام عليكم السلام عليكم يؤذنه ب ا ل ص ل ا ة و ع ل م ه بها فارتبط السلام هذا ب ا ل إ ع ل ا م ب ا ل إ ق ا م ة و لمن مالك يقول لم يبلغني ان اسلمك ا ن في الزمان ا ل أ و ل أ م ا تكلف المؤذن الوقوف بباب ا ل أ م ي ر و السلام عليه و استئذانه هذا لم يكن موجودا في الزمان ا ل أ و ل أ م ا استئذان ا ل إ م ا م فمر بنا أنه بلال يؤذي النبي ع ل ى الصلاه و س ل ا م ب ا ل إ ق ا م ة يعلمه بها ومثله عثمان الله. ينشغلون ب ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة يحتاجون إ ل ى من ينبههم والله المستعان قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أ ذ ن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد فلم ي أ ت ي ه احد يعني متصور متصور في ا ل أ ط ر ا ف أ ط ر ا ف البلدان يوجد مسجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر ح د م ا يجيح ثم انتظر هل ي أ ت ي ه أ ح د فلم ي أ ت ي ه أ ح د ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أ ن فرغ أ ي ع ي د ا ل ص ل ا ة معهم قال لا يعيد ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه أ د ا ه ا كما أ م ر واتقى الله ما استطاع لا ي ز م ه إ ع ا د ة وله أ ج ر ا ل ج م ا ع ة إ ن شاء الله ومن جاء بعد انصرافه فراغه من ا ل ص ل ا ة هذه م س أ ل ة في بعض ا ل أ م ا ك ن يكون صوت ا ل إ م ا م ما يشجع على ص ل ا ة التهجد مثلا فالناس ا ل ج م ا ع ة يروحون ي م ي ن ويسار يبحثون ع ن ا ل أ ص و ا ت م ن ش ط ة نعم جاء الامام و أ ر ا د أ ن يشرب ا ل ص ل ا ة ما في حل ا هل يصلي وحده ومن جاء معه يصلي و ا ل م س أ ل ة مسألة نافله ة ص تصح ف ر ا د ة و تصح جماعات نعم أ و يذهب مع الناس يدور المسجد و احتمال أ ن ي أ ت ي بعد ذلك من ي أ ت ي و لا يجد في المسجد أ ح د يبقى و يصلي نعم و سئل مالك عن مؤذن أ ذ ن لقوم ثم انتظر ل ي أ ت ي ه أ ح د فلم ي أ ت ه أ ح د ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و صلى وحده ثم جاء الناس بعد أ ن فرغ أ ي ع ي د ا ل ص ل ا ة معهم قال لا يعيد ا ل ص ل ا ة و من جاء بعد انصرافه فراغه من ا ل ص ل ا ة فليصلي ن ف س ه وحده صلى هذا المؤذن وحده لما انصرف من ص ل ا ة وجد مجموع ة جاهل لا ي س ل م ه م هم ص ل و ا ا ن ى ل د م ا ء عليه لكن هم يصلون جماعه الا ف ر ا د ا ومن جاء بعد انصرافه يصلي لنفسه, لنفسه وحده هذه م س أ ل ة وهي م س أ ل ة تكرار ا ل ج م ا ع ة في مسجد واحد هذا جار على أ ص ل أ ص ل ا ل إ م ا م مالك رحمه الله أ ن المسجد الذي له امام راتب لا تصلى فيه ا ل ج م ا ع ة مرتين في ص ل ا ة و ا ح د ة بهذا قال الثوري و الجمهور على خلافه أ ن ه لا م ه ل ع من أ ن تقام ا ل ص ل ا ة مرتين في مسجد واحد ل ل ح ا ج ة أ م ا في آ ن واحد فلا لا يجوز العلم ان تصلى ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة ل أ ك ث ر من ج م ا ع ة في آ ن واحد ل أ ن هذا يخالف الهدف الشرعي من ش ر ي ة ا ل ج م ا ع ة نعم لكن لو جاء مجموعه فاتتهم الصلاه ص ل و ج م ا ع ة حديث من يتصدق على هذا أ ص ل و دليل على ش ر ع ي ة إ ع ا د ة ا ل ج م ا ع ة قال يحيى و سئل مالك عن مؤذن أ ذ ن لقوم ثم تنفل ف أ ر ا د و ا ان يصلوا ب إ ق ا م ة غيره فقال لا باس بذلك اقامته و إ ق ا م ه غ ي ر ه س و ع اذن, أذن, أذن. أذن. و استعجل ا ل ج م ا ع ة قالوا ن ت ر ص ق ا ل بصنح م ن ت ظ ر حتى ي ق ي م كان يقيم خير ياتي شخص آ خ ر من الموجودين يقيم ش ا ل م ا ن يقول لا ب س بذلك إ ق ا م ت ه و إ ق ا م ة غيره سواب لا فرق بينه و بين وبين غيره ا ل إ ق ا م ة و بهذا قال أ ب و ح ن ي ف ة يعني مع مالك و قال الليث و الثوري و الشافعي و أ ح م د و أ ك ث ر أ ه ل الحديث أ ن من أ ذ ن فهو يقيم من أ ذ ن فهو يقيم لحديث عبد الله بن حارث ا ل ص د ا ئ ي و فيه من أ ذ ن فهو يقيم فلا ينبغي نفتات عليه في ذلك لكن لو عرف من عادته أ ن ه ما ي ت أ ث ر ف أ ذ ن وجلس يقرا ا ل ق ر آ ن مثلا فلما حان وقت ا ل إ ق ا م ة احتاج إ ل ى دوره مثلا أ و دعي من قبل أ ه ل ه و خ ر ج قال نزع ع ن ن ت ظ ر ي ويعرفونه من عادته وما ي ت أ ث ر و إ ل ا ا ل أ ص ل أ ن من أ ذ ن فهو يقيم نعم و ق ي م ة ا ل ص ل ا ة من دون ا ر ا ي لا ب س ا ل شهر قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح نادى لها قبل الفجر يعني الحديث إ ن بلالا يؤذن بليل لم تزل الصلح ينادى لها قبل الفجر ف أ م ا غيرها من الصلوات ف إ ن لم نرها ينادى لها إ ل ا بعد أ ن يحل وقتها لماذا ل أ ن ا ل أ ذ ا ن إ ع ل ا م لدخول الوقت و ا ل أ ذ ا ن قبل دخول الوقت لا شك أ ن فيه تشويش و فيه تعريض ل ص ل ا ة بعض الناس للبطلان النساء الذين و المعذورين النساء في البيوت س م ع ا ل أ ذ ا ن ي ص ل و فلو أ ذ ن قبل الوقت لا احتمال أ ن يصلي ن ا س ب أ ذ ا ن ه يعرض ص ل ا ة م ن البطلان و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن المؤذن جاء إ ل ى عمر بن الخطاب يؤذنه ل ص ل ا ة الصبح فوجده نائما فقال ا ل ص ل ا ة خير من النوم يخاطب عمر رضي الله عنه ما في ا ل أ ذ ا ن يخاطب عمر رضي الله عنه ف أ م ر ه عمر أ ن يجعلها في نداء ا ل ص ب ح فامره عمر أ ن يجعلها في نداء الصلصه ذ ا يدل على أ ن ه ا ليست م ر ف و ع ة يعني لم تثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكنها م ح ف و ظ ة م ر ف و ع ة في أ ذ ا ن أ ب ي محذوره و بلال في ص ل ا ة الصلصه خ ا ص ة م ح ف و ظ ة في أ ذ ا ن بلال و أ ب ي محذوره في ص ل ا ة الصلاه خير من النور و حدثني يحيى عمالك عم عن عمه أ ب ي سهيل نافع بن مالك عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر ا ل أ ص ب ح ي قال ما أ ع ر ف شيئا مما أ د ر ك ت عليه الناس إ ل ا النداء ب ا ل ص ل ا ة إ ل ا النداء ب ا ل ص ل ا ة يعني ف إ ن ه باق على ما كان عليه لما ادخله تغيير ثم بعد ذلك دخله التغيير فزيد جمل وزيد بدع وزيد أ ذ ك ا ر قبل ا ل أ ذ ا ن و بعد ا ل أ ذ ا ن و في أ ث ن ا ء ا ل أ ذ ا ن نعم نعم زيد والله مستعان و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر سمع ا ل إ ق ا م ة وهو ب ا ل ب ق ي ة ف أ س ر ع المشي الى المسجد ي ق و ل أ ن اسرع لكنه بدون ج ر ي يعني هذا على كلامهم لا ينافي ا ل س ك ي ن ة و ا ل و ق ا ر إ ذ ا ا ق م ت ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ثوبت ا ل ص ل ا ة ف أ ت و ه ا نهي ع م ن عن الاسماء و أ ن ت م تمشون عليكم ب ا ل س ك ي ن ة و ا ل و ق ا ر ا د ر ك ت م فصلوا و فاتكم نعم ف ا ل إ س ر ا ع منهي عنه بن عمر أ س ر ع أسرع يعني أ ك ث ر من عادته نعم لكنه لا يصل إلى حد الى م اليوم في أحد المساجد ن عنه ه هذا ي يقول في في العاصر صلاة ل هذا ص أحد إماما أ حد المنهي أ ع ا ج و ا وهم س أ ل الآن هل و ن عنه ي د و الصلاة أم لا ا ل أم معروف أن ت ش د الأول واجب واجب يجبر بسجود السهو يجبر بسجود السهو لكن هذا ما سجد إ ل ا سجده و ا ح د فهل تكفي او لا تكفي ولو قلنا إ ن ه يجبر بسجود السهو ونسي سجود السهو وطال الفصل هل تلزمه ل إ ع ا د ة نعم ا ل آ ن سجود السهو في هذا الموضوع سنه ولا واجب واجب ل أ ن ه لجبر ترك واجب فهو واجب فالذي يظهر انه ما عليهم شيء ما دام طال الفصل و الامام يغلب على ظنه ان صلاته صحيحه و قد صلى ركعه سجدتين هذا الذي يغلب على ظنه و ان كان قد سهل بذلك لا يلزمهم ش ي ئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا و تطعنا ليس بركض و لا ش ر و الخلاف في وجوبه ايضا بعد ان ن ع المعروف على كل حال السجود له واجب السجود لمثل هذا واجب النسيان له, له اثر في ترك الواجب بخلاف ا ل ع م د هذا يقول دعاء يكرهه الشيطان هذا السؤال ورد في ا ل أ ث ر عن محمد بن واسع أ ن ه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص ف ج ا ء الشيطان و قال له يا إ م ا م أ ع ا ه د ك أ ن ي لن أ و س س لك أ ب د ا و لم اتيك ب م ع ص ي و لكن بشرط كذا قال الكاتب أ ن لا تدعو بهذا الدعاء ولا تعلمه أ ح د فقال ا ل إ م ا م س أ ع ل م ه لكل من قابلت و ف ع ل ما شئت هل تريد م ع ر ف ة هذا الدعاء يقول م كتب ا ل و ر ق ة كان يدعو فيقول اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانه ا وقبيله من حيث ن ا نراهم اللهم أ ي س ه م منا كما أ ي س ه م من رحمتك و ق ن ت ه م منا كما ق ن ت ه م من عفوك وباعد بيننا وبينه كما ب ع د ت بينه وبين رحمتك وجنتك ولهذا ليس بمرفوع الدعاء دعاء ليس بمرفوع ي ع ن ي موقوف ا ن كان معنا ه صحيح فلا ينبغي التزامه في وقت معين يعني لو قاله إ ن س ا ن متى ما خطر له أ و متى ما تيسر له من غير ترتيب لا ب أ س ل أ ن معناه صحيح لكن كونه يحدد في وقت معين أ و لسبب معين فلا و لا شك أ ن المناسبات لها أ ث ر في ص ي غ ة الدعاء الدعاء المطلق الدعاء المطلق خرج ث ل ا ث يستسقون فقال أ ح د ه م اللهم إ ن ك أ م ر ت ن ا ب ع ط ق من شاب في خدمتنا قد شبنا في خدمتكم كبار السن فاسقط قال الثاني اللهم إ ن ك أ م ر ت ن ا بالعطف على المساكين ونحن مساكينك فاعطف علينا وقال الثالث س ي ت ماذا قال المقصود أ ن ه ا م ن ا س ب ة ل ي ا ل ح ا ج ة والفاقه لكن لو يلتزم هذا في خ ط ب ة الاستسقاء باستمرار قلنا بدعه فمثل هذا الدعاء ا ل م أ ث و ر سواء صح أ و لم يصح معناه صحيح لكنه ليس بمرفور ليس بمرفور فعلى هذا لو قاله أ ح د في بعض ا ل أ ح ي ا ن لا مانع من ذلك لكن لا يلتزم له وقت معين يقول هل يجوز ا ل م س ع و الخفين بعد غسل المجزئ إ ذ ا لبسه في غسل المجزئ يرفع الحدث و على هذا يكون المغتسل ارتفع حدثه و هو طاهر ف إ ذ ا أ د خ ل الخفين في قدميه بعد هذه ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ج ز ئ ة يمسح ع ل ي ه يقول ما هي ا ل أ ق و ا ل باختصار في م س أ ل ة التيم هل هو مبيح أ م رافع مرت بنا و انها أ ق و ا ل ث ل ا ث ة أ ن ه يرفع مطلقا كالماء سواء م س و ا ء و الثاني أ ن ه مبيح و لا يرفع الحدث و الثالث أ ن ه يرفع رفع مؤقت حتى يجد الماء ف إ ذ ا وجد الماء فليتق الله ا ل م س او بشر يقول هل ورد النهي عن لبس الخاتم في ا ل أ ص ب ع ا ل أ و س ط معروف لبسه في الخنصر التي تليها م ن النهي عن لبسه في ا ل أ ص ب ع ا ل أ و س ط لا اعرف هل يجوز أ خ ذ بعض من شعر الصدر أ و حلقه لا مانع من ازالته يقول سل... الاخوان يسلمون و يرد عليهم و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته للجميع يقول هناك من يشكك في عمل الهيئه في قولهم الصلاه الصلاه ان هذا الامر غير شرعي و لم يلد في السنه فما توجيهكم لو لو قالوا الصلاه الصلاه في المكبرات او في المناير كنا ب د ع لكن هم يذكرون من غفل و يامرون من خالف و هذا من جمله الامر بالمعروف الثابت ثبوتا قطعيا في نصوص الكتاب و السنه يقول من الكويت هناك بعض من, من المساجد يركب مع الميكروفون اللاقط أ ج ه ز ه الصدى تكرر ا ل أ ح ر ف و أ ح ي ا ن ا كلمات مثل الله أ ك ب ر ف ي أ ت ي الصدى أ ك ب ر فهل في ذلك شيء الصدى إ ن كان المقصود به تحسين وتزيين الصوت ب ا ل ق ر آ ن أ و تزيين ا ل ق ر آ ن بالصوت كما جاء في الحديث الصحيح على أ ن لا يكون فيه م ب ا ل غ ة وسرف و لا يكون أ ي ض ا به مزيد على المطلوب من التحسين من تكرار بعض الكلمات و الحروف إ ذ ا كان لمجرد تحسين الصوت و تنديته فلا ب أ س شاء الله اما اذا كان لتكراره تقرا ا ل آ ي ة مرتين أ و ا ل ك ل م ة ترد مرتين هذا لا يجوز يقول ما أ س ب ا ب ا س ت ج ا ب ة الدعاء معروف ا أ ان طيب المطعم, طيب المطعم له أ ث ر كبير ويقول دفع الموانع لا يدعو ب إ ث م و لا ق ط ي ع ة رحم و يجتنب السجع و يتوخى أ و ق ا ت ا ل إ ج ا ب ة و غير ذلك من ا ل أ د ا ب التي ذكرها ا ل ع ل م ماذا يقول من ي د خلف ي المؤذن عند قول المؤذن ا ل ص ل ا ة خير من النوم عند التثويب يقول مثل ما يقول المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن و أ م ا قول بعض الفقهاء أ ن ه يقول صدقت و بررت هذا ماله أ ص ل لا أ ص ل له نعم هو خبر الصلاه خير من النوم صحيح ان الصلاه خير من صدق المؤذن لكن لم يرد به اثر ا فعلى هذا يشمله عموم قوله عليه الصلاه والسلام يقول مثل ما يقول المؤذن يقول هل الاثر الوارد الذي ذكره الشيخه لا اثار في القربات حديث لا ليس بالحديث لكنه ماخوذ من نصوص سريعه وعموماتها لكن لا حديث ف هذا اللص ي ق و ل هل يؤذن ل ل ص ل ا ة شريط بدل المؤذن لا لا يجوز أ ن يوضع شريط يؤذن ل ل ص ل ا ة بدل المؤذن ل أ ن الاذان ع ب ا د ة ش ر ع ي ة ولو قلنا بهذا لقلنا بعد أ ي ض ا يوضع شريط يصلي بالناس نعم هذا لا يجوز إ ن ه ا ع ب ا د ة توسع الناس في هذه المحدثات في مواطن ا ل ع ب ا د ة بل في العبادات نفسها المحضه امر غير مرضي ينبغي أ ن يقتصر منها على قدر ا ل ح ا ج ة أ ن ا ق ل ت إ د خ ا ل مثل هذه ا ل آ ل ا ت في العبادات ا ل م ح ض ة على خلاف ا ل أ ص ل ف م ن ب غ ي أ ن يقتصر منها على قدر ا ل ح ا ج ة يقول ا م ر أ ة النفس في اواخر شعبان ر أ ت الطهر في نهار رمضان و صامت و في بعض الليالي تلك ا ل أ ي ا م ترى دم قليل هل صيامه صحيح انقطع عنها الدم بالكليه في النهار صيامه صحيح يقول هل كلمه العي بفتح العين أ م بكسرها وما الفرق بكسرها شفاء العي السؤال العي هو العجز ولعله يقصد بذلك الفتح العي و بعضهم يطلقه على عجز عن الكلام هو ا ل إ ر ت ا ج نعم و في حديث ابن عمر كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله اللهم استعلم هذا يقول يلاحظ على الطلاب في ن ه ا ي ة الدرس القيام قبل قيام الشيخ و أ ث ن ا ء السؤال لا يستطيع الجميع ا ل ا ج ا ب ة و ا ل م ش ا ر ك ة بسبب هذا التجمر على كل حال كان له من كانت له ح ا ج ة واراد الانصراف س أما تكن ح فلا باس عليه ئ د ة صلى الله عليه قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ع مالك عن نافع ل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ذ ن ب ا ل ص ل ا ة في ل ي ل ة ذات برد وريح فقال على صلوف الرحال ثم قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ر المؤذن إ ذ ا كانت ل ي ل ة ب ا ر د ة ذات مطر يقول أ ل ا صلوا في الرحال عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على ا ل إ ق ا م ة في السفر إ ل ا في الصبح ف إ ن ه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إ ن م ا ا ل أ ذ ا ن ا ل إ م ا م الذي يجتمع الناس إ ل ي ه عن مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن أ ب ا ه قال له إ ذ ا كنت في سفر ف إ ن شئت ان تؤذن وتقيم فعلت و إ ن شئت فاقم ولا تؤذن قال مالك لا ب أ س ا يؤذن الرجل وهو راكب عن مالكنا ي ح ي بن سعيد عن سعيد م ن م س ي ب أ ن ه كان يقول من صلى ب أ ر ض ف ل ا ت ن صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك ف إ ذ ا أ ذ ن و ق ا م ا ل ص ل ا ة و ق ا م صلى وراءه من ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ث ا ل الجبال يقول في في يقابل وهو هو المؤلف الله تعالى باب النداء في السفر الأذان في السفر يقابل الحضر باب الإسفار رحمه من من عن البروز والظهور ل أ ن المسافر يبرز ويظهر ويخرج البلد م ن ه قيل لمن أ ب د ت شيئا من محاسنها س ا ف ر ة ك ا ن ه ا ابرزت ذلك و أ ظ ه ر ت ه وعلى غير وضوء قال ابن عبد البر في الاستذكار هكذا عن يحيى في ت ر ج م ة الباب وعلى غير وضوء ولم يتابعه أ ح د على هذه ا ل ز ي ا د ة يعني من ر و ا ة الموطن فيما علمت و لا في الباب ما يدل على ذلك يعني ما في ما يدل على الوضوء ل ل أ ذ ا ن و لا عدم و لا في الباب ما يدل على ذلك أ ي ض ا و لو كان في مكان قوله على غير وضوء و ا ل أ ذ ا ن راكبا نعم كان صوابا ل أ ن ه ا م س أ ل ة في الباب م ذ ك و ر ة يعني باب النداء في السفر و راكبا و أ ذ ا ن الراكبه و ا ش ب ا ب و ليس في حديث مالك هذا أ ن ه كان في السفر يعني حديث مالك ع ن ابن عمر أ ن عبد الله بن عمر أ ذ ن ب ا ل ص ل ا ة في ل ي ل ة ب ر د ذات برد و ريح يقول ابن عبد البر و ليس في حديث مالك هذا أ ن ه كان في السفر و لكنه قيده ب ت ر ج م ة الباب باب النداء في السفر و قد روي أ ن ذلك في السفر هذا كلام ابن عبد البر في صحيح البخاري أ ن ابن عمر أ ذ ن في ل ي ل ة ب ا ر د ة بضجنان بضجنان ط ا د ج ي م ن و ن ألف بضجنان و جبل على بريد من م ك ة و قال صاحب الفائق بينه و بين م ك ة خ م س ة و عشرون ميلا خمسة و على ش ر و ن م ي ا ع ل بريد من م ك ة خ م س ة و عشرون ميلا بينهما فرق البريد كم يعني س ت ة عشر نعم س ت ة عشر نعم فرق كبير نعم يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر أ ذ ن ب ا ل ص ل ا ة ب ل ي ل ة ذات برد و ريح و عرفنا أ ن ه كان بضجنان ا ل مسافر فقال أ ل ا صلوا في الرحال ثم قال إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ي أ م ر المؤذن إ ذ ا كانت ل ي ل ة ب ا ر د ة ذات مطر يقول أ ل ا صلوا في الرحال و الرحال جم و رحمه و ر ح و المنزل و المسكن المنزل و المسكن طيب المسافر ما له منزل و لا مسكن كيف يصلي في الرحال رحله ما يستصحبه من متاع في السفر يصلي عند ر ح ل عند متاعه يقول أ ل ا صلوا في الرحال جاء في البخاري يقول على إ ث ر ه يعني إ ث ر ا ل أ ذ ا ن أ ل ا صلوا في الرحال و إ ذ ا كان على إ ث ر ا ل أ ذ ا ن يعني بعده بعد ا ل أ ذ ا ن فعلى هذا إ ذ ا فرغ من ا ل أ ذ ا ن بجميع جمله قال أ ل ا صلوا في الرحال في ر و ا ي ة مسلم كان يقول في آ خ ر ندائه في آ خ ر ندائه لا يلزم أ ن يكن و ب ع د ه في آ خ ر ندائه استظهر ابن حجر تبعا لابن خ ز ي م ة و هو صحيح من حيث المعنى كلامهم أ ن قوله أ ل ا صلوا في الرحال بدل من الحيعلتين يعني بدلا من أ ن يقول حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح يعني تعالوا الى ا ل ص ل ا ة نعم هلموا الى ا ل ص ل ا ة نعم يقول بدل ذلك أ ل ا صلوا في ا ل ر ح ا ن ه و من حيث المعنى صحيح ل أ ن ه لو قال حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح أ ل ا صلوا في ا ل ر ح ا ن صار إ ي ش كناقص معنى تعالوا ل ل ص ل ا ة هلموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولا تجنوا صلوا ف ي ا ل ع ا ل م نعم كلام على أ ن ه العباده ايضا م ع ق و ل ة النداء ليش لنحضر إ ل ى ا ل ص ل ا ة لنعلم الوقت هذا كلام ابن خ ز ي م ة رحمه الله تعالى نقول لا. لان المعنى واحد ما ي... لكن ما في تناقض ما يلزم على ت ن ا ق ض تعالوا و لا تجن و هذا التناقض بعينه ذ ه و ج ه ة نظر م ن ابن خزيمه واستظهره في حجر ولا شك أ ن ه ظاهر من حيث المعنى من حيث المعنى ظاهر يعني م اجمعنا حي على الصلاه تعالي الم ق ب ل الى ا ل ص ل ا ة أ ق ب ل إ ل ى الفلاح سبب الفلاح ا ل ص ل ا ة أ ل ا ص ل في الرحال ما فيه لأنه في ا ل أ ن ه على إ ث ر ه يقول ص ح ي ح على إ ث ر ه الا ص ل في ا ل ر ح ا صحيح ذكرنا ب ر و ا ي ة ف إ ذ ا جئت على حي على ا ل ص ل ا ة ف ق ل أ ل ا ص ل في الرحال صلوا في حاله هذه هذا مجرد استظهار من ا ل ح ا ج ر كيف نعم و فيها نص نعم, نعم. و ظاهر خبر ابن عمر و هو في السفر و الجمهور على أ ن ه مطلق عند ا ل ح ا ج ة في السفر و الحضر يعني صنيع بن عمر ايش في السفر و الجمهور على أ ن ه لا يقتصر على السفر بل يقول المؤذن أ ل ا صلوا في رحالكم في ا ل ح ض ر و السفر عند ا ل ح ا ج ة وهذا قول الجمهور يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على ا ل إ ق ا م ة في السفر لا يزيد لا ا على ل إ ق ا م ة في السفر ل أ ن ه لا معنى ل ل ت أ ذ ي ن إ ل ا ليجتمع الناس يعني من وجهه نظر إ ي ش أبن عمر لا يزيد على ا ل إ ق ا م ة في السفر لعدم وجود من يجتمع بسبب ا ل أ ذ ا ن إ ل ا في الصبح ف إ ن ه كان ينادي أ ن يؤذن فيها أن الصبح تختلف عن غيرها الصبح في الناس نيام أ و جلهم نيام فيحتاجون إ ل ى من يوقظهم فيوقظون ب ا ل أ ذ ا ن و مع ذلك هم مستيقظون في غير الصبح من الاوقات هم مستيقظون فلا يحتاجون الى ت أ ذ ي ن و هذا موقوف ف إ ن ه كان ينادي فيها و يقيم إ ظ ه ا ر ا ل ل ش ع ي ر ة و كان يقول إ ن م ا ا ل أ ذ ا ن ل ل إ م ا م الذي يجتمع الناس إ ل ي ه إ ن م ا ا ل أ ذ ا ن ل ل إ م ا م الذي يجتمع الناس إ ل ي ه في ر و ا ي ة عبد الرزاق ب إ س ن ا د صحيح عن ابن عمر إ ن م ا ا ل ت أ ذ ي ن لجيش أ و ركب عليهم أ م ي ر فينادي ب ا ل ص ل ا ة ليجتمعوا اليها ف أ م ا غيرهم ف إ ن م ا هي ا ل إ ق ا م ة و حكي نحوه عن مالك يعني لا يؤذن إ ل ا في هذه الحالات إ ذ ا وجد من اناس متفرقون يجمعهم ا ل أ ذ ا ن أ ذ ن و إ ل ا فلا و المشهور من مذهبه و عليه ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة و غيرهم مشروعيه ا ل أ ذ ا ن لكل أ ح د و بالغ عطاء فقال إ ذ ا كنت في سفر فلم تؤذن و لم تقم ف أ ع د ا ل ص ل ا ة و لعله كان يراه شرطا في ص ح ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كنت في سفر فلم تؤذن و لم تقم ف أ ع د ا ل ص ل ا ة لكن هذا إ ذ ا كان شرط في ص ح ة ا ل ص ل ا ة و ع ا م ة و اهل العلم على أ ن ه ليس بشرط فرض ك ف ا ي ة و منهم ن من يقول سنه مؤكده و لا شك انه شعيره من شعائر الدين من تركه إ ذ ا ترك ه ل البلد أ ث م و قاتلهم ا ل إ م ا م على تركه و كذا بقيه الشعائر و لكنه مع هذا ا ل إ ث م ا ل ص ل ا ة لا أ ث ر له فيها ل أ ن ا ل ج ه ة منفكه و هو أ م ر خارج ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه إ ذ ا عاد ع ا د ة ا ل م خ ا ل ف ة و النهي إ ل ى أ م ن الخارج لا يؤثر هذا على ا ل ع ب ا د ة و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول ا ل ن ب ي محمد و على اله و سلم